رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد إذا أبشر فإن على ماذا على وصية شيخنا ولهذا كم زعني طالب علم في تقديم هذه ماذا المادة وهي مادة ماذا الأدب وشرح الحيلة فرأيتني الآن على وصية ماذا الشيخ فقال فعسى إن يصل أهل العلم هذا الحبل الوسيق لأقوى طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتحة دروس المساجد إذن فهذا على أصل أن الأدب مقدم على العلم ولذا قال تعالى آتيناه حكما وعلما أو كما تسمعون مني أقول الأدب وعاء للعلم فأن أن يكون العلم قبله ولا وعاء له وإنما وعاؤه ماذا؟ الأدب بل إن أحوج إلى الأدب منه إلى ماذا؟ إلى العلم هذه حقيقة وقال بعضهم لولده يا بنيل إن تتعلم سبعين بابا من الأدب خير من أن تتعلم بابا من العلم لأن تتعلم سبعين احسنت بابا من الأدب خير من أن تتعلم سبعين بابا من من العلم يعني باب أدب أن تأهوج إليه من سبعين بابا من من العلم وكانت أم الإمام مالك تقول له يا بني تعلم من أدب ربيعه قبل ماذا؟ قبل علمه تعلم من أدب ربيعه قبل علمه قال فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد قوله المساجد فيه معنى حسن أن أصل العلم فين آه. فإياك وهذه النبتة التي تدعو دعوة صريحة إلى علم الكتب وقد قالوا قديما من لم يشافح عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه من لم يشافه عالما يعني لم يأخذ العلم على ماذا من على لسان العالم فيقينه ماذا ظنون فيقينه في المشكلات ظنون من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون هكذا قالوا قديما وقال آخر إذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت عن الطريق المستقيم إذا رمت العلوم بغير شيخ فظللت عن الطريق المستقيم وتلتبس عليك الأمور كلها وتكون أضل من توم الحكيم وتلتبس عليك الأمور كلها وتكون أضل من توم الحكيم أو قالوا من كان شيخه الكتاب فخطوه كثير وقد أبصرناهم يقرأ بعضهم الآية لأنه تلميز ماذا المصحف صحيح يقرأ بعضهم الآية لأنه تلميز المصحف يقرأها كما فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينتنون هكذا قرأها بعضهم تصحفت عليه وآخر وآخر وآخر ولو أحب أن أزعج أسمعكم بهذا المرار فاحذر أن تأخذ العلم عن صحفي أو القرآن عن مصحفي ولذا كان أهل العلم لما دخل العلم في الكتب يقولون ضاع كان العلم كريما يتلقاه من الرجال عن من عن الرجال فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله فلما دخل في الكتب دخل فيه غير إيه؟ أهله نعم ولذا رأيت قال هذا جبريل أتاكم وعلمكم ماذا دينكم فكيف علم جبريل بما جلس بين يدي من الرسول عليه الصلاة والسلام وبما سأل وشافاهه أليس كذلك؟ وشافاهه فالأصل في العلم المشافه والتلقين فإياك وهذه اللوسة لوست الأغزع ماذا عن الكتب ومثيلاتها القنوات الفضائية وإن استبشرت بها ساعة فاحذر فاحذر فأصل العلم فين لان يغدو أحدكم إلى ماذا بيت من بيوت فيتعلم آية أو آيتين يقرأ آية أو آيتين ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم فأصل العلم فين في المساجد ولذا علمهم على المنبر حتى كان يصلي على, على المنبر وعمر يعلمهم من على المنبر من على درجاته في فواتح دروس في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدروس النظامية ماذا يقصد بالدراسة النظامية دراسة الجامعات والمدارس والطلب عندهم ولع بالشهادة صحيح؟ ولذا ترى من الطلبة من يعرض عن درس المسجد لدرس ماذا؟ لدرس الجامعة؟ أو لمحاضرة المعهد وإن سألته ولماذا المعهد أل العلم فإني خبرت المعاهد هذه وابتليت بها زمنا فوجدت الطلبة يتبدلون علي أسبوعا غير الأسبوع فلا ينتظمون صحيح وآفة هذه المعاهد أن الدراسة فيها لا, إيه؟ لا تنتظم وكأن الله يريد أن يصدق على أن الدروس فين، على أن العلم فين في المساجد. خاصة ونية الطلاب فيها ماذا؟ قال إيه؟ الشهادة. الشهادة لا تعد صك علم يا رجل. الشهادة ليست صك إيه؟ صك علم. والدكتور بكر نبه في التعالم على أن من المتعالمين في زماننا هذا حملت ماذا؟ حملت الدكتوراه. وحملة ماجستير ليس جميعا طبعا وليس يعني كلهم فإن على قاعدة القرآن وقاعدة القرآن لا للتعميم صح طيب فإذا إياك يا طالب العلم وفتنة الدراسة النظامية إن كانت فلا بأس ولكن اعلم أن عصت العلم ماذا وهذا من الضاق ما حصل في جامعة الإسلامية كان شغل الألباني يدرسهم فين؟ في الجامعة فإذا خرج من المحاضرة يعني من قاعة الدرس جلت على الرمل والتلاميذ من حوله وربما خط لهم خط الإسناد كل الإسناد ماشي كده هذا شعبه هذا فلان وروى فلان و... وكانت له طريقة شجرية معروفة في ماذا في الإسناد فيخرج عليهم الشيخ محمود امين المصري وهو سوري وإن كان لقبه ماذا كالشيخ الجزائري فهو ابو بكر جابر الجزائري وان كان ماذا وإن كان سوريا وليس جزائريا صحيح فالشيخ محمود امين المصري وهو سوري كان يخرج عليهم يقول هذا هو الدرس الذي خرجتم منه هذا هو الدرس الذي ومن الذي يقول هذا ها مدرس نظامي فإذا قالها فقد قالها بحق صحيح؟ لأن المساجد اليوم تهجر تهجر إلى دراسة نظامية حين أو تهجر إلى الكتب وهذه الفتنة العصرية أيضا المسمى بالحاسوب والحاسوب كان يقول فيه شيء من غازي كلمة يقول آلة غبية آلة غبية ولها خرافاتها فواحد يقول كيف له خرافات المجزة كان اخترعوا له خرافات يبقى الكمبيوتر ما تكون له خرافات ادي معلومة غلط هيخرجها صح يبقى غبي فاغبغان فإياك ايه دي فلتكن هذه عوامل ايه عوام المساعدة وإنما أصل الدرتفين في المزل قال وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة إذن فشيخنا له قصب ليه السبق صحيح من هذه الدعوة الكريمة فأبشر إذن وقد خيل من سن سنة حسنة فله ماذا؟ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم ليه؟ إلى يوم الخيامة إلى يوم القيامة فهنيئا لشيخنا رحمه الله تعالى وإنما أصاب قصب السبق في هذه السنة بماذا؟ ها بحبه الأدب والأدب يعلو بصاحبه كما قيل كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن الناس به فقال وتسلك به الجد في أداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه يبقى الطالب له أدب في نفسه قال ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل الحياة تعال نشير إلى ماذا إلى طرف مما قال أما أدب التلميذ مع نفسه تواضعه في نفسه فلا تغرنك نفسك ساعة من الزمان وأنت بها أخبر من غيرك ولا يعلم من أمر نفسك ما أحد ما تعلم ما تعلم أنت وضعها حيث يجب ماذا أن تكون وإن استطعت أن تضعها في مكانها لا تعلو بها ولا تنزل بها عماذا وهذا هو العدل. لإن بعض الطلبة يذهب ويتواضع حتى يزلي نفسه لا. نحن على قاعدة الإسلام. مرج البحرين يلتقيان بينهما إيه. لا. يبغيان. لا يبغي التواضع على الذل ولا يبغي الذل على ماذا؟ وانتقف في منطقة إيه. وسطة. تتواضع. صحيح. فلا تدخل. بالتواضع فلا تنزل بالتواضع إلى بابه زل صحيح ولا تترفع فتخرج عن حده وكن على وسطية من أهل السنة تلك الوسطية الغالية طالب العلم واضح ولذا فليكن أدبك مع نفسك من أن تزمها كل ساعة وما كان أحد من السلف يمدحها وإنما كان في زمها كل ساعة ومع مدرسه وأيضا لابد أن نكون على وسطية من هذا فبعض الطلب يذهب ويحب مدرسه صحيح يتأذب معه حتى يقلد ويذهب التقليد عصدي صحيح فهذا خروج عن الوسطية صحيح تأذب معه من جهة من غير أن تخرج إلى تقليد وماذا وعصبية من جهات أخرى فتكون على وسطية غالية أيضا ودرسه رأيت جبريل كيف جاء الدرس عليه السلام تقول الرواية شديد بياض الثياب شديد تواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر جاء فحضر فجلس عند رفبتين له قال النووي هذه الجلسة قال الإمام النووي رحمه الله هذه الجلسة من الدين وهذه الجلسة منين من الدين فانتبه وهذا أصل في التلق كما رأيت لما جلس الثلاثة آوى فآواه الله استحيى فاستحيى الله أعرض فأعرض الله عنه صحيح والجلسة أصل في حصول له في حصول العلم كلما كنت أقرب إلى فهم المتكلم كلما كنت أوعب كلما استقبلته بوجهك كلما استقبلته بقلبك وعقلك صحيح؟ ودرسه وزميله فلتثبت المحبة ولتكن الصحبة ولكن على شرط أن تذهب الصحبة بالهيبة فياك وقسرة له الهزلي وشديد الهزار مع أخيك فإنما تفتح بابه ما باب بشرط وإنما خذ من ذلك ملحا وطرفا تطيب بها الصحبة من غير ماذا أن تصبح ملحا إيه وجاجا لا يستساغ لأن الملح لا يزاد لا يستزاد منه ولا السكر كذلك ولذا قالوا لنا قديما احذروا الأبيضين السكر والملح احذروا الأبيضين أن يزيد فإن زاد ماذا وكل شيء أخذت منه بقدر نفعك فإن زدت على قدره ماذا ضرك وما نفع فإياك لأن الأسف الصحب اليوم بين الطلبة يكسر فيها الإيه؟ الهزل. والهزار والمزاح حتى تنقلب ماذا هذه صحب ماذا شرنا وبغضا تنعدم بها ليه الهيبة قال وكتاب في أدب مع الكتاب وهناك قصة تكتب بماء الذهب في الكتب هذا الإمام أبو الحسن الفالي اختنى نسخة من كتاب الجمهر لابن دريت فعوزته الحياة والمآكل لان يبيعها صحيح فبيعها على الشريف المرتضى القاضي فودع النسخة يقول أنست بها عشرين حولا أنست بها عشرين حولا لقد طال بعدها شوخي وحنيني وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائما من رب بهن ضنين، اكتبوا هذه الأبيات فعنا عزبا، صحيح؟ أنست بها عشرين حولا، أنست بها عشرين حولا، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، أنست بها عشرين حولا. لقد طال شوقي بعدها وحنيني وما كان ظني أني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني وقد تخرج الحاجات وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين وإذا ذكرت لك أدباً مع الكتاب فليكن الكتاب كما قيل نعم الأنيس إذا خلوت كتابه بل إن استطعت ألا تأخذ في طريق أو لا تجلس في مكان إلا وكتابك ماذا تتأبطه ففعل فربما نظرت نظرة فطالعت ماذا فائدة أو أخذت ماذا شيئا من العلم واضح فلا تبعد عن الكتاب لا يكن بينك وبين الكتاب لذلك كان ألم الشيخ الألباني الأكبر فيه في هذه الرحلات بعده عن ماذا عن مكتبته وكتبه بعده عن مكتبته وكتبه رحمه الله عن مكتبته وكتبه فإن الإنسان يجد أنسا والله بين الكتب ما لا يجد مع ماذا مع أحد ولو كانت نعمة امرأة والله <تصفيق> قال وثمرة علمه ادبك مع ثمرة علمك ايه العمل البخاري رحمه الله شوف احتجم واعطى ابا طيب دينارا اعطى لك الحجام دينارا ثم رواه فقال له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى له واعطى الحجام واعطى ابا طيب دينارا يبقى ثمره العلم الايه والدعوه صحيح قال وهكذا في مراحل حياته إِنَّا الله وَإِنَّا لَيْهَا رَجَوْا فإليك حلية تحوي مجموعة أداب نواقدها مجموعة آفات فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفات إذن الشيخنا يقول لك اعلم أن نفسك كالإناء صحيح أو أن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلت بماذا بالباطل فانتبه فالتقم في شغلة الحق كل ساعة وإلا كانت شغلة الباطل فتحل بالأدب صحيح من تحلى بالأدب تخلى عن ماذا عن ضده صحيح ومن لم يتحلى به تحلى بضده قال فمقل ومستكثر وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب فنواقدها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم يعني يقول أن هذه الآداب درجات صاعدة من السنة إلى ماذا فمنها آداب واجبة والآفات كذلك درجاتها بطة تصل إلى رد درجة ماذا التحريم وتفصيل هذا ما سيأتيك بعد فتعالوا بنا ننهي الباب أو المقدمة لنبدأ الدرس نبدأ الشرح للكتاب في الأسبوع المقبل قال ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف يعني هناك آداب تشمل عموم الخلق من كل مكلف ومنها ما يختص به طالب العلم يبه هناك أداب اختص بها ماذا؟ طالب العلم يبه إذن اعلم حقيقة من نفسك وهذه الحقيقة إن كانت تصنع لك شرفا إنما توقفك على خطر أن خاصة ماذا؟ من الناس أن خاصة منين؟ من الناس فيجمل بنا أن نعرف أن هذه الخاصة أن هذه الرتبة رتبة الخصوصية هذه تجعلنا من جهة على خطر ومن جهة على, إيه؟ على شرف فلا يجمل بنا أن نشابه إذا عمة الناس في أحوالهم ومن هنا كان ابن تيمي طالما ينهى ابن القيم عن أمور يريد فعلها يقول هذا ينافي أصحاب المراتب العالية هذا ينافي أصحاب المراتب له العالية يعني ما يجمل بك أن تفعل هذا وإن كان يفعل من وإن كان يفعل الناس ولذا لما الناس ينكرون عليك ينكرون بحق يا شيخ أنت تستغرب أنت تستغرب في هذا تقول إيش معناه لأنك خاص من له من الناس لأنك خاصة منين؟ من الناس فالذي يليق في حق غيرك لا يليق, يليق بغيرك لا يليق بك ومن هنا قال ومنها ما يختص به طالب العلم ومنها ما يدرك بضرورة الشرع ومنها ما يدرك بضرورة لشرع يعني من هذه الآداب ما يدرك بالشرع وقال ومنها ما يعرف بالطبع يبقى إذن النفس مجبولة على مكارم الأخلاق ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق ولم أعني الاستفاء يعني الشيخ ألف كتابه على شرط عدم إيه الاستفاء طبلي إما لأن الاستفاء عزيز ونادر فما من أحد كتب إلا وتمنى يوما من الدhari او قال كما قال عبد الرحيم البيثاني من يعرفه من يعرف البيثاني هذه شخصية لا تضيع ذكرها هذا عقل صلاح الدين وقال إن لا انتصر بعقله ما لا انتصر بسيفي شوف والناس يعرفون صلاح الدين صلاح الدين ليس ليس مفردة صلاح الدين جملة بل صلاح الدين كتاب وإنما نحن لا نعرف الكتاب إلا فين من عنوانه لكن هذا الكتاب بداخله عبد الرحيم البيساني صفحة طويلة في حياة صلاح الدين ونور الدين من قبله وعمه أسد الدين الذي رباه ونشأه صحيح وهناك أيضا كمال الدين الشهرزوري خضيه. وهناك ابن أخيه تقي الدين عمر وهناك أخوه تران شاه وأخوه الأول الذي قضى رحمه الله شاهنشاه كل هؤلاء هم الجملة المفيدة التي إعرابها صلاح الله صلاح الدين فالقضي الفاضل هذا هو الذي كتب سيرته صلاح الدين وكانوا يقولون كان صلاح الدين يقول لا لأنتصر بعقله ما لا لأنتصر بماذا لأن الرجل كان مرصوفا بالعقل يقول ما من أحد كتب يعني بيديه إلا وقال يوما لو كان كذا لزيد كذا أو إيه يعني تمنى أن يزيد تمنى أن إيه فيقول إن هذا الاستدراك من طبيعة البشر فالشيخ إيه قال الكتاب ليس على شرط الاستفاء له لأن الاستفاء هذا عزيز ونادر اللي هو الكمال عزيز ونادر فين؟ في البشر وقال الشافعي أبى الله أن يصح إلا كتابه لما الشافعي ألف الأم وعرضه رحمه الله تعالى كما تعلمون ثلاثة على العلماء ثمانين عرضة قال أبى الله أن يصح إلا ماذا؟ إلا كتابه كذا قال رحمه الله تعالى انتبه، فلذا قال ولم أعني الاستفاء أو إما أنه بنى كتابه من جهة على مبنى الاختصار وهذا شيء مهم في التصنيف فبعض الكتب الأسف انتفخت حتى ضاعت فائدتها في ماذا في هذه النفخة التي منها ما يصدق عليها القول نفخة كذابة يعتجد كتاب أصله تسع ورقات هذا الكتاب يحقق فيطبع في مئتين وخمسين ورقة حتى تبحث عن أصل المصنف لا تجده ومن أشهر الكتب التي أفسدت بالتحقيق كتاب الإمام اللكنوي الرفع والإه والتكميل هذا كتاب رائع جدا للإمام الل... هذا الكتاب ضاع ضاع في التحقيق لأن المصنف ماذا المحقق ماذا نفخ الكتاب بالتحقيق فأنت عبال تيجي تقرأ عبارة اللكنوي مع التحقيق تتفاجئ أن عبارة اللكنوي إيه؟ راحت من رأسك واضح قال لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال بإذن واكتفى بطريقة ضرب المثال والعلم ينادي بعضه على بعض كأنه لما ذكر شيئا من الآداب فإنها تنادي على ماذا على غيرها والعلم بعضه يضمن ماذا يضمن بعضه ويتضمن بعضا قال قاصدا الدلال على المهمات قاصدا الدلال على ليه لأن الظن بمن حصل المهمات حصل ماذا حصل غيرها مش كده ولا يضيع المهمات إلا من ضيع غيرها فمن صلى الفجر صلى ماذا فمن صلى الصبح صلى الفجر صحيح من صلى الصبح صلى ليه يعني على وقته صلى الفجر أليس كذلك فإن وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكسرته الله يقول إن هذا القليل الذي ذكرته إن وافق نفسا صالحة إيه؟ فكسرته وهذه مسألة مهمة يا طالب العلم فانتبه لما أقول فوالله أنت لو رجعت بأوراقك هذه التي تكتب إلى بيتك فنظرت فيها يوشك أن إيه؟ أن تثمر هذه له لورق أوراق ربما عدت من درس شيخ وقد كتبت نصف ورق فقط لأنه أحيانًا يبدأ الدرس ثم ينتهي لشغلة تأتي أو لحاجة ينشغل فأنطرف راضيا بهذا بهذه الورقة أو بهذا النصف فإذا عدت إلى بيتي فأخذت في طبيضه وتنسيقه فإذا به يثمر فأعود للشيخ بخمس ماذا بخمس ورقات أو ست ورقات فيعجب لهذا لدي بركة علم من شيوخنا. فبنيوشك أن ندرك بركة علم من شيخنا وقد شرحت هذا الكتاب قبل ولم أنتهي بعد بقي معنا باب في خمس سنين يعني تستطيع أن تقول في قرابة كم على أقل تقدير في قرابة مئة درس أو حصة ولو زدت إلى المئتين لما بعد قريبا من مئتين حصة في شرح. من حصص يزيد زمنها على ماذا؟ على الساعة على الساعة يعني على أقل تقدير شرح في خرابه مئة ساعة كاملة لماذا؟ لست طبعا يعني أعوذ بالله من هذا مفتخرا وإنما ذاكرا في ذلك برك بركت ماذا؟ علم من؟ شيوخنا ولذا ترى من أئمة العلم من قال عبارة هذه العبارة أولف عليها ايه كتاب يعني عبارة ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم هذه العبارة أولف عليها ايه مصنف ضخم مصنف ضخم قال وهذا المجمل ففصلته ومن اخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها مأخوزة من ادب من بارك الله من أدبي من بارك الله في علمهم وصاروا إما يهتديه بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين إذن الشيخ في هذه الخلاصة ذكر أشياء أن هذه الآداب عامة وماذا وخاصه وثانيا أن منها ما يدرك بالشرع ومنها ما يدرك بالطبع ثالثا أنه لم يعني الاستفاء وإنما أجر كتابه على ضرب ماذا المثال قاصدا الدلال على ليه؟ على المهمات المسائل لأن الظن بمن حصلها أدرك ماذا ما وراءها وفروعها وهذا في شيء مهم إن طالب العلم دايما لا ينشغل بالفروع كما قيل قديما خلي ليه؟ اقصد البحر وخلي القنوات فإن من, من شغلة المرة أن طالب العلم يوشك أن ينشغل بماذا بالفرع تاركا ماذا الأصل كالذي يصفر الليل يقيم الليل ثم عند, الـ عند صلاة الغداء وعند بزوغ الفجر ينقلب ماذا نائما ينقلب نائما فإياك أن تنشغل بالفرع عن ماذا كانشغال الطالب بطلب العلم عن العبادة وهذه مسألة مر فنرى من طلبة العلم لك لا أصل العلم أوجب من فضل العباد نعم هذا عند التعارض إذا تعارض عندك شغلة علم ضرورية ملجئة وقيام ليل قدمت شغلة له لكن لا تكون هذه حالة إيه حالة أبدية أبو هريرة كان يقسم ليله كم ثلاثة أسلاث سلسا للنوم وسلسا للعلم وسلسا لماذا للصلاة هكذا كان ليل يقسم سلاسة أسلس فاعذر أن تنشغل بالفرع عن, عن الأصل فلذا قال لك إنه أجر كتابه على أصل هو ضرب المثال قاصدا المهمات وهي تنادي على غيرها ثم يقول إن هذا الذي كتبت لو وافق النفس الصالحة يعني لماذا خص النفس الصالحة بهذا؟ لأن البذرة لا ينبت إلا في أرض ماذا؟ لكن الأرض التي اشتدت ملوحتها، ها؟ فلا تفسد بذرة تفسد بذرتها فلا تنبت، صحيح؟ والأرض التي لا يجري في فيها ماء، فإنها لا تنبت ماذا؟ شيئا كالقِعان. إنما النفس الصالحة هي التي تثمر هذا العلم وتكسره وفعلا لو جلست بنفس طيبة بين يدي طالب علم ولو كان أقل منك لأيه لا استفدت منه ولو جلست بين يدي الألباني بغير هذه النفس والله لخرجت ماذا بغير الذي قال زي مستملئ بعبيد، تعرفوا كيسان مستملئ بعبيد، ها؟ لا تعرفوا يكتب غير ما سمع، ويفهم غير ما كتب، ويقرأ غير ما كتب، ويفهم غير ما قرأ، يعني هو يكتب غير إيه ما سمع، ويقرأ غير ما إيه ما كتب، ويفهم غير ما إيه تقول له زيدا فيكتبها عمرا تمام ويسمعه يسمعها عمرا وينطقها بشرا ها ويكتبها خالدا تقول له زيدا فيسمعه ايه عمرا ويكتبها بشرا وينطقها خالدا لا اتفاق بين شيئين عنه فالنفس الصالحة هي التي تثمر هذا ليه فوالله لو جلست بين يدي طالب علم ولو كان دونك بهذه النفس الصالحة لتفتئ منه لو جلست بين أكبر بين يدي أكبر علماء الأرض بغير هذه النفس ما خرجت منه بماذا بشيء ولذا كم الرجل صاحب عالما فلا تجد فيه أثره وكم الرجل مجرد أن لقي عالما فقط خرج من هذا اللقاء بعلم بعلم كثير قال وهذا المجمل ففصلته يبقى كتابه مبنى على الإ على الإجمال ولذا احتاج إلى شرح. تمام. ومن أخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتد بهم جمعنا الله بهم في جنة من بقر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى زدتكم ولكن لا بس.